بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سهرت وإذا العشار عطلت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 فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس İnna ola kâul Ressûlîn kâdim, zîkûâtın âdâzîl arş amin. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَلهُدُونَ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يس Taqim, ve ma tesaouna illa ey yasha Allah